والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النفاء أو أتمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النداء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وَمَسِْعُهُ عَلَ المُثِعِ قَدَرُوه وَعَلَى المُوقَتِ لِقَدَرهُ مَتَعًَا بِالمَعُْوفِ حَقًّا على المُخِْمين وَإ قَلَّ قُتُمُون مِنْ قَبْلِأَن تَمَُّوه وَقَدَفَ رَبْتُمْ لَ فَربَةَ فَنِصُ مَا فَضَتُم إِللاا فُونَ او يَعْفُو وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَ تَحْفُو أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ